تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسنا نديا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةِ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْ هُدًا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 জাল ربنا উদ্দুল الحمد الله الله <hacen> হো আখবর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 سمع الله لمن حمده সারা মারাই কুমার মতো আসামি কুমার মতো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 تَشق إَِّ تَثِتَلّ منِ يَخشاء تزيرًا من خَلَقَ الغرضَ وَسماواتِ الععلَبأَ الرَّحم على الععش السو لَ مَا في السماواتِ وَما في الأرض وَماَا بَنَهَُا وَماَا ت تحتَ الترى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 إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أُلْقِيَ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخَلَعْ نَعْلَيْكَ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 Muslim or British?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 So if Jesus Christ, peace be upon him, died for three days, who control the world? Let means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument yeah, to yeah. be wrong. Look, Dr. Jakirat Shange Alapkori, every day every day, every day, every day, every day, every day, every day, Peace TV, Banglai. Every day, every day,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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المأضوب عليهم ولا الضالين آمين طهى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى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 إِنِّي أَنشَأتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أُلْهِبُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَنَأْتِيَهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخَلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ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 واتبع هواه فتردا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله الله كبر اللهك <الكتصفيق> <الكتصفيق> الله أكبر الله أكبر الله كبر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 وَاحْنُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِن أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 عيك ورحمة الله السلام عيك رحمة الله السلام عكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر اللهكبرله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 قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يظلم قال لا تخف انني معكم اسمع وارى فاتياهم فقولنا اننا رسول ربك فارسل معنا فارسل معنا بني اسرائيل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 কনদারকবর আটবাহকর আল্লাহ আটবাহ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 وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ, وأنزل من السماء مَاءً فأخرجنا, فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ في ذلك لآيات لأنمها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الله أكبر الله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 আল্লাহু আকবার <elim> رحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله আমরা ইসলামকে তাদের অন্ধ অনুসরণ করো না তাহলে কি মানবো কিভাবে মানবো সর্বোত্তম কিতাব হলো আল্লাহ কেতাব সর্বোত্তম পথ হলো দেখুন মানার পদ্ধতি জাকিরের আন্তরিক বার্তা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি ধর্ম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 এক নম্বর অবস্থানে আছে সেটা ইসলাম ইসলাম ধর্ম বৃদ্ধি পেয়েছে দুইশো পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট খ্রিস্টান ধর্ম কেবল সাতচল্লিশ চুরাশি সালের মধ্যে যেখানে হাজার হাজার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে কোন ধর্মারে ব্যবহার হয়েছিল সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম হচ্ছে ইসলাম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 जाते आनव जर सकल समस्या समाधान पृष्टि समाज